أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما الأرض بصائر, بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء 119. جئنا بكم لفيفا 110. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 112. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل العلم من قبله إذا يتلى, عليهم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن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 119. شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره